لا يسمعون حسيثها وهم فيما اشتهت أنفتهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم المبار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 تَعَالَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِن إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدرين أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون